واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأل إِذْ مَا عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلٰى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الْعَنِيُّ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّنَا الَّذِي أَنْزَلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ بَيْنَنَا مَنَاعِثَ وَمِنَ الْكَافِرِينَ لَا يَعْلَمُونَ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 الفساد وإذا قيل له التالي أتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كان فتو ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنَّ قَوْلَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِنْ أَذَللْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ لَمُؤْمِنَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ شَكِ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر